آه آه آه يا من على العرش ذا وليد يا يا في الوجه الكريم يا الله يا من على العرش استوى. يا الهم يا بك يا إلهي في الوجه الكريم واملت في الوجه الكريم يا Ali Alim بابك ورتمايت ولكت وسلت بالاسم العظيم الجيد روحي ببابك ورتمايت ولكت وسلت بالاسم العظيم القف عبدك بقافي ما جباعي يا خافي يا اللط لطفك يا رب تفك يا رحيم يا الله يا من على العرش استويت يا شافي الهم يا شافي الساجد امام ثيبك يا الهي والقضاء حكمتي اامل في الوجه الكريم حكمت واملت في الوجه الكريم ظلمت نفسي في كم Ja, kaasje van het hart, ja, schapen, zeg ik. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik داري يا حالي امت انا اللذي يا الهي كم عصيت عصي ولطفك يداري